صرخ ودوت صرخ ودوت بالالوان حيدر ایمانی ذکره عایش بالقتال حيدر ایمانی صرخ ودوت بالالوان حيدر ایمانی ذکره وتسجلت باسم الكمرار من المبتدى قول المدى متخلدة في كل الأدوار حب الولي حيدر علي ظلت اعتلي جهم الأسرار للمؤمن صارت عنوان حيدر إيمامي تتردد وبكل لسال حيدر إمامي بالمؤمن صارت عنوان حيدر إمامي تتردد وبكل لسال حيدر إمامي طرخ ودوت بالأغوان حيدر إمامي وحب حيدره تم يسره وللآخره تعايش بالذات ويا العقيل ظلم اتصيل ما ينفصيل أبدا هيهات ظل على العهد يوم الوعاد تحمن معتقد هاي الأصواد بمؤمن حق الإيمان حيدر إمامي ما يتقدر في الأثمان حيدر إمامي مؤمن حق الإيمان حيدر إمامي ما يتقدر في الأثمان حيدر إمامي طرخوا دوت بالأغوان حيدر إمامي رب المنين النظمين جنة عدن خمدح الباب بولايته ونحبته فصشيعته دون الأذنب رب البشار حب أمار نزل وضح آيات القران حيدر امامي هو الفاصل والفرقان حيدر امامي ايات القران هو الفاصل والفرقان بيه هتصام كل شغتنا فازو سلام من الاحوال نهجه رسام اقدس قيام صان اتمام كل الاجيال بيهن عباد رب الصمد ذكر ورد الخير الاحمال انديه البار المنال حيدر امامي قاسم جناتونيال البار المنال حيدر امامي قاسم هو العديل لم الشميل بقول وفعيل شرع أحكام خير العمل بيه نزال وبيه اكتمال دين الإسلام هو عمل وعاشب وجل وتال عزل وللأيتام ما رحمة بيه العدوان حيدر إمامي جا زهب غدر وخذلال حيدر إمامي ما رحمة بيه العدوان حيدر إمامي جا زهب غدر وخذلال حيدر إمامي بجلال عايش بالوجدان حيدر امامي صرخ عايش بالوجدان حيدر امامي صرخ ودوت بالافوان حيدر امامي عايش بالوجدان حيدر امامي <تصفيق> للشاعر لديب al-Sayyid Sa'ad al